بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبت ببعض مرات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ أَنْبَعَ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَادِيمُ الْخَبِيرُ إِن إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ذلك ظهير عسى ربه إن طلق ان يبدله له ازواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات فيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين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 ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين